بِسْمِ اللَّهِ ٱللَّهُمَّ أَمِنْ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَرَ كَيْفًا فَعَلَ رَبُّكَ واو سلام لين طيرا افا بي لن تنم من سنجيل تنم بحجره a uh -oh.